والعاديات طبحا فالموريات طبحا فالمغيرات طبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشميد، وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بغفر ما في القبور وحص ما في الصدور إن ربهم من يومئذ لخذير